اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية فقيل الآية في المنافقين واختاره ابن جرير رحمه الله وعلى هذا القول يكون معنى الآية من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أي من عمل بما افترضه الله عليه طلبا للآخرة أتاه الله ذلك في الآخرة ومن عمل طلبا للدنيا أتاه بما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب لأنه عمل لغير الله عز وجل كما قال تعالى وما له في الآخرة من نصيب هذا القول الأول في معنى الآية وذهب ابن كثير وجماعا من أهل العلم إلى خلاف ذلك وأن المعنى كما قال ابن كثير رحمه الله يقول يا من ليس همه إلا الدنيا اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك واقناك كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومله في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله الذي قبله في المنافقين كما قلنا قبل غير أما هذا القول الذي اختاره من كثير يكون معنى الآية تبكيت للإنسان تبكيت للإنسان يا من تطلب الدنيا وتعمل هذا العمل فقط تطلب الدنيا أطلب الدنيا والآخرة كن عالي الهمة وإذاك يقول أحد العلماء فعند الله ثواب الدنيا والآخرة تبكيت للإنسان حيث اقتصر على أحد السؤالين مع كون المسؤول مالكا للثوابين وحث على أن يطلب منه تعالى ما هو أكمل وأفضل من مطلوبه فمن طلب خسيسا مع أنه يمكنه أن يطلب نفيسا فهو دنيء الهمة ولذلك قال ابن كثير رحمه الله أي بيده هذا وهذا يعني الدنيا والآخرة. فلا يقتصرنا قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي قسم السعادة والشقاء في الدنيا والآخرة بين الناس هذا اختيار بن كثير اختاره أبو حيال اختاره جماعة من أهل وان الانسان ينبغي ان يسال الدنيا والاخره ولا يقتصر يكون دني الهمه يقتصر على الدنيا اما اصحاب القول الاول ماذا قالوا الايه في ماذا في المنافقين والانسان فعلا لو طلب ما عند الله عز وجل جاءته الدنيا والاخره كل شيء بيد الله عز وجل ما احد رجى الله وتوكل على الله بصدق واخلاص الا حقق الله مطلوبه فلماذا الانسان يكون دني الهمه أطلب ما تريد من الله عز وجل أطلب الآخرة والدنيا تعطيك الدنيا والآخرة بصدق واخلاص وتوكل على الله ولذلك قال وكان الله سميعا بصيرا سميعا يسمع كل شيء أليس كذلك؟ كما قال بعض العلماء يسمع دبيب النملة السوداء سبحانه وتعالى والسميع اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة السمع. يسمع جميع الأصوات والأقوال السر والجهر عنده سواء كما قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وقال تعالى وأسر قولكم أو جهر به إنه عليم بذات الصدور وسبق لنا أن سمع الله انقسم إلى قسمين سمع الله انقسم إلى قسمين سمع إدراك أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر وهذا السمع قد يراد به الإحاطة كما في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وقد يراد به التهديد كما قال تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن وغنياء من المراد من السمع هنا؟ التهديد وقد يراد به التعيد كما قال تعالى قال لا تخاف إنني معكم أسمعه وأرى أي أسمعك وأيدك النوع الثاني سمع إجابة أي أن الله يستجيب لمن دعاه ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء ما معنى سميع الدعاء, الدعاء مجيب الدعاء ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب استجاب لمن حمده ماذا نستفيد حينما نعرف أن من أسماء الله السميع متضمن لصفه السمع اولا مراقبه الله فيما يقوله اللسان وجه ذلك ان يسمع سبحانه وتعالى مهما كان اللسان مهما اسر من الاقوال او جهر فيراقب الله في لسانه الفائده الثانيه اللجوء الى الله في حاجات الدنيا والاخره لماذا لانه هو السميع السميع لدعاء عباده ولذا عباده ولذلك انبياء الله دعوا بهذا الاسم اسمع مثلا إبراهيم وإسماعيل ماذا قال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مرات عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم دعا زكريا ربه ان يرزقه ذرية صالحة ماذا قال؟ إنك سميع الدعاء ويوسف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وكان الله سميعا بصيرا اسم من أسماء الله متضمن لصفة البصر يبصر كل شيء وإن رق وصغر فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى يبصر كل شيء وهي من أعظم صفات الله عز وجل وهي من صفات الكمال وفالمتصف بها أكمل ممن لا يتصف بذلك قال الله تعالى قل هل يستوي الاعمى والبصير أفلا تتفكرون وقد أنكر إبراهيم على أبيه عندما عبد ما لا يبصر ولا يسمع الذي لا يبصر الاسم لا يسمع إله كيف يكون إله ماذا قال له قال إذ قال لابيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا والد إبراهيم رد عليه مرد. فوالد إبراهيم الكافر يعلم أن الله يسمع ويبصر ويأتي بعض الناس ويقول الله لا يسمع ويبصر بصر حتى يتشبه المخلوق سبحان الله أعظم صفة أعظم, أعظم نقص العمى قلة السمع سبحان الله فالله عز وجل يسمع ويبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى والله بصير بأحوال عباده خبير بها بصير بمن يستحق الهداية بصير بمن لا يستحقها بصير بحال من ينفعه الغناء وبصير بحال من يضره الغناء قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير من فوائد الآية أن خير الدنيا والآخرة كله من عند الله ومن فوائد الآية أن من علامات علو الهمة أن يطلب الدنيا والآخرة جميعا ومن علامات دنو الهمة أن يكون هم الإنسان الدنيا كأن يقول أريد قصرا أو أريد مالا وتجده لا يقول اللهم اجعلني نموت على الإسلام أو أرزقني شهادتا في زبيلك أو أرزقني ثباتا على دينك أو أنصر دينك لا يفكر في هذه المواضيع وهذا, وهذا من دنو الهمة ومن فواد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهم السميع والبصير ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا إذا صدر الخطاب بهذا النداء فارعي لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقصد أي بالعدل فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في الله لوم تلائم ولا يصرفهم عنه صارف قائما بالعدل تقول كلمة الحق تعدل في كلامك قال القرطبي قوامين بناء مبالغة أي ليتكرر منكم القيام بالقصد وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها كونوا قوامين بالقصد طيب كما سيأتي طيب كونوا قوامين بالقصد أي قائمين بالعدل أمر بالعدل شهداء لله كما قال تعالى في أي خر وأقيم الشهادة لله أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله فحين إذن تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان تكون قصدك وجه الله تبارك وتعالى تعدل لله الزوجة تعرف أن الله أمر بالعدل وحث على العدل وأن العدل خير في الدنيا والآخرة ولو كان على نفسي ولو كان على قرب قريب طيب كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أي ولو كانت الشاهدة على من؟ على نفسك إذا سئلت عن أمر فقل الحق فيه وإن كان مضرته على من؟ عليك فإن الله سيجعل لمن أطاعه مخرجا وفرجا من كل أمر يضيق عليه قل الحق كما في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر قل الحق ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين أي وإن كانت الشهادة على والديك بالنسبة للنفس الشهادة عليك أو الوالدين والأقربين وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها على من عليهم فان الحق حاكم على كل احد وهو مقدم على كل احد طيب سؤال ذكر النفس صح ثم ثنى بالوالدين لماذا قال العلماء اذا قال الحق على هؤلاء فغيرهم اكملوا من باب اولى يعني شخص يقول الحق على نفسه شخص يقول الحق على والدته شخص يقول الحق على والده يقول الحق اليس من باب اولى يقول الحق على غيره نعم انظر فلا شك الانسان يقول الحق على والده ولو كان ضررها عليه على والد يقول الحق اكيد يشهد على غيره من باب اولى بالحق والعدل الله اكبر نعم فكان الاجنبي من الناس احرى ان يقام عليه بالقسط ويشهد عليه ثم ذكر مسألة مهمة اسمع إن يكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما من هو؟ إن يكن غنيا أو فقيرا من هو؟ المشهود عليه أنت تشهد على الرجل إما أن يكون غني أي يقول فقير فالله اولى بهما معنى الآية إن كان غنيا أي إن كان المشهود عليه غنيا فلا تكتم الشهادة فلا يراعى لغناه غالبا حينما يكون انسان غني يراعى في الشهادة ليس كذلك تكتم الشهادة لأنه وزير أو أمير أو ملك أو غني فيراعى لغناه فالله عز وجل يقول اشهد ولو كان غنيا فلا تخافه أو فقيرا تأخذه الرحمة فيقول هذا فقير مسكين لو شهد بالحق ذهب المال الذي يأتيه أه؟ نعم. لن أشهد بالحق لأن هذا مسكين وفقير ماذا قال الله فالله أولى أولى بهما الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما الغني أحيانا ما تشهد بالحق لغناه ومكانته وترجو منه مالا والفقير ما تشهد بالحق عطفا ورحمة عليه تقول هذا مسكين فقير لو قلت كلمة الحق ذهب المال الذي يأتيه مثلا هذا المال الذي يأتيه من باطل مثلا نقول اشهد ولو كان فقيرا أو غنيا فالله اولى بهما وإذاك يقول وإن كان فقيرا فلا يراعى اشفاقا عليه فالله اولى بهما أي فيما اختار لهما من فقنا وغناء يقول ابن عاشور رحمه الله والمقصود من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض يتوهم أن رأيها ضرب من إقامة المصالح ابن عشور له كلام جميل هذا ابن عشور من علماء تونس شوف هذا أنا يقول الله عز وجل ذكر هذه المسألة لأن بعض الناس يعتقد أنه حينما يكتم الشهادة لأنه فقير أنه راعة مصلحة الفقير مو صحيح المصلحة في الحق صح؟ المصلح فلقيقون رحمه الله من عوارض يتوهم أن رأيها ضرب من إقامة المصالح وحراسة العدالة فلما أبطلت الآية التي قبلها التأثر للحمية أعقبت بهذه الآية لإبطال التأثر بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتها فيتمحض نظرها إليه وتغضي بسببها عن تمييز الحق من الباطل وتذهل عنه فمن النفوس من يتوهم أن الغناء يربى بصاحبه عن أخذ حق غيره يقول في نفسه هذا في غنية عن أكل حق غيره وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة ومن الناس من يميل للفقير رقة الله فيحسبه مظلوما أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغني شيئا فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الله عز وجل خلقهما وجعل هذا فقير وهذا غني من يتولاهما الله عز وجل يقول السعد رحمه الله والقيام بالقصد من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاته أن يهتم له غاية الاهتمام وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته إلى آخر ما قال فإن قال قائل ما أعظم عائق عن الحق والعدل والشهادة بالحق الهوى فقال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا يحملنكم لكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم بل بللزموا العدل على كل أحوالكم وفي شؤونكم حتى مع مع الأعداء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى قال ابن عاشور فجعل الميل نحو الموالي والاقارب من الهواء والنظر الى الفقير والغني من الهواء والهوى سمي هوى لانه يهوي بصاحبه نسال الله السلامه واخطر شيء الهواء وهو اله يعبد من دون الله سمي هوى لانه يهوي بصاحبه ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث مهلكات ذكر منها هوى متبع وشح مطاعم قال القرطبي فلا تتبع الهوى نهي فان اتباع الهوى مردن اي مهلك قال الله تعالى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاتباع الهوى يحمل على الشهاده بغير الحق وعلى الجور في الحكم الى غير ذلك قال الشعبي اخذ الله على الحكام ثلاثه اشياء الا يتبعوا الهوى والا يخشوا الناس ويخشوه والا يشتروا باياته قليلا، ان تلو او تعرض فان الله كان بما تعملون خبيرا تهديد الايه تهديد، ان تلو اي تحرف الشهاده و واللي التحريف او تعرض الاعراض هو كتمان الشهاده كما قال تعالى ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه فان الله كان بما تعملون خبيرا و شديد أيه سيجذزكم على ذلك قال السعدي أي محيط بما فعلتم يعلم أعمالكم خفيها وجليها وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور لأنه أعظم جرما لأن الأولين ترك الحق وهذا ترك الحق وقام بالباطل صلى الله السلامة من فوائد الآية وجوب إقامة الشهادة ومن فوائدها وجوب العدل فيها ومن فوائدها وجوب العدل في الشهادة ومن فوائد الآية الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة كيف ذلك؟ لأن بعض الناس يشهد من أجل مال أو من أجل فلان يعني حينما يأتي غني ويقول لي تشاهد تقوم الناس كلهم معه ولو كان بحق يعني نشهد بحق ما في اشكال تجد الناس كلها تقوم معه رجاء ماذا؟ ما عنده صلى الله عليه وسلم الإخلاص عزيز النفس لها حظ تحب المحمد تحب المال ولذلك الإخلاص يرفع الرجل من أعظم صفات الرجل الإخلاص فالنفس تحب المحمدة وتحب أن يثنى عليها فحتى في الشهادة حتى في الشهادة تجد أن الإنسان ربما يشهد مع الغني يجد مئة واحد يشهدون معه من أجل أن يحصل على مال أو على محمده أو يرفع أو يقال فلان والنعم وغيرها وحينما يأتي فقير لا يجد من يشهد معهم فالله المستعان الإخلاص عزيز نادر خاصة في هذه الأزملة أصبح أقل من النادر أصبح الناس الآن حتى أنك تقول الناس ليس عندهم أعمال سرية جميع أعمال الناس أمام الناس إلا مرحم الله هذا يتباهى بموقعه وهذا بقبيلته وهذا ينشر ماذا يقول وهذا يأتي بشاعر يمدحه وهذا أصبحت الوضع كله نسأل الله السلام الرياء وهذا الذي ذهب البركات وقلت الخيرات حينما حينما قلت عبادة الله عز وجل والإنسان إنما خلق ليعبد الله لا يعبد المخلوق ويمدح من أجل المخلوق ومن فواد الآية وجوب الإقرار على من عليه حق الإقرار أن يعترف الإنسان على نفسه ومن فواد الآية تحريم المحابات للوالدين والأقربين الله أكبر واحد من علماء الحديث سألوا عن والده قال ضعيف في الحديث لا ما هذه صح والده أبوه لكن هذا حديث قال لهم والدي ضعيف في الحديث الله أكبر ولمام أحمد رحمه الله سأله قالوا من نأخذ العلم بعدك قال فلان قال فلان يسبك يا إمام يشتمك قال رجل صالح بتليه فينا ما العلاقة أنتم سألتم من نطلب العلم عند من عند فلان قالوا يشتمك يا إمام قال رجل صالح بليبينا شوف العدل فرفع الله رفعهم الله ورفع الله قدرهم حتى وصلوا ما وصلوا إليه وفيها خطر الهوى وقد تكلمنا على الهوى بما فيه الكفاية وذكرنا أعظم آية في الهوى احفظوها فإن لم يتبعوك فاعلم أن ما يتبعون أهوائهم من يذكر لوجه الشاهد على خطر الهوى من هذه الآية أنها جعلت مضادة لدعوة الأنبياء فإن لم يتبعوك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فالهوى ضد دعوة الرسل فمن لم يتبع الرسل فهو صاحب هوى لماذا؟ لأن الرسل ماذا يقول للناس؟ اتقوا الله ولا خلق الحسنة ولا والصلاة والأمور الطيبة هذه ما أحد ينكرها في أحد ينكرها؟ لا فحينما ينكره هذا الشخص لهواه يريد الأغاني حلال ويريد الفساد حلال ويريد الأمور المحرمة أن تكون حلال صلى الله عليه وسلم ولذلك أغلى من يقف ضد الأنبياء منهم أهل الترف لماذا؟ لأن دعوة الأنبياء تعارض أهواءهم لأن أهل الترف ماذا يريدون؟ ولا أغنياء إلا مرحم الله يريدون المحرمات وغيرها ومفواجة الآية تهديد من خالف أمر الله وظلم والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد